لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا من بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ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 رسولون وما علينا الا البلا والمبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان تنتم لنا رجما منكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ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 مان بضر الا تغن عني شفاعه شيئا ولا ينقذ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ انصرا على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستنزون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل مما جميع لدينا محضر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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان أَصْحَابَ الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الاعراءئ يتكئون لهم 122. وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم 123. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون 125. بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال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 صبحان النذ بدي ملَ قوت كل شيء وَ إلي